ashhadu an la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 صلى، هيا على الفنا، هيا على الفنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله جوال الخير, جوال الخير معا على طريق الخير